والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن نَسْتَغْفِرُ لَكَ وَلِكُم وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لِلَّهِ وَالْمُتَّقِينَ ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة نسائية وسنتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ فَطَنْتُمْ نِسَاءَ أَمَامَكُمْ أَمَ لَمْ تَمَسُّ سُوُهُنَّ أَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقُتِرِ قَدَرُهُ مَثَاعَبِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ كِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِفُّوا مَا فَرَضْتُمْ فنصف وما فرضتموا إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسع وَهُوَ الْقَائِمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا نُورْكِبَانِ